طبعا جاءت يعني أسئلة كثيرة يعني تسأل عن بعض الأسماء التي جاءت في القرآن هل هم أنبياء مثل مثلا عزير لقمان عالوت فنقول طبعا الإخبار بنبوة شخص يحتاج إلى ماذا إلى نص ودليل ونأذن أنها يعني توجد يعني نصوص يعني في مثل هذه الأسئلة. وبالتالي فالأصل هو ماذا التوقف الأصل هو التوقف فلا يجزم المسلم بجواب في هذا الموضوع إلا بنصوص شرعية وإلا يتوقف ونبينا عليه الصلاة والسلام توقف في حق ذي القرنين قال ما أدري ذي القرنين كان نبيا أم لا هذا سائل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من نومه ولا يتوضى لأن عينه تنام وقلبه لا ينام هذا ذكرنا هذا صحيح إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام كما قلنا إذا نام لم يفقد ماذا الإحساس والشعور وبالتالي فلو أنه خرج منه شيء كالريح مثلا في أثناء النوم فإنه يشعر بذلك ولذلك إذا نام عليه الصلاة والسلام ولم يخرج منه شيء يعني لم يشعر بشيء فإنه لا مانع من أن يعني يقوم ويصلي مباشرة من غير وضوء هذا طبعا ثابت يعني في صحيح السنة يقول سائل آخر في ذكرك أن من خصائص الرسل الأنبياء أن الأرض تأكل أجسادهم كيف نجمع بين هذا وحديث عجوز بني إسرائيل وقصة إخراج عظام يوسف عليه السلام والقصة في الصحيح طبعا القصة ثابتة القصة ثابتة ووجه أو يعني توجيه يعني هذا الحديث أن يقال بأن المراد هنا أو السياق هنا جاء من باب إطلاق ماذا الجزء وإرادة ماذا الكل يعني أخرج عظام موسى بمعنى أنه أنهم أخرجوا جسده ويجوز إطلاق الجزء وإرادة ماذا الكل ولهذا يعني نحن هذا يعني نستعمله حتى في عميتنا يعني واحد مثلا يروح يقول يقولك نروح نغسل عظامي صح ولا لا هل مقصود أنه يغسل عظاما يعني نغسل نفسي يعني أرثل نفسي وأطهرها من الذنوب والآثام إذن هذا هو المعنى إذن المراد أنهم أخرجوا يعني عظام يوسف أي أخرجوا ماذا؟ جسده وعظامه جزء من جسدي يعني إذا أخرجوا جسده لابد أن تخرج ماذا؟ عظامه هذا هو يعني المقصود بما جاء في هذه القصة هل هناك فرق بين الضر والضر؟ لا أظن أن هناك فرقا وإنما هي لغات فقط والله أعلم يقول ما معنى أولي العزم؟ طبعا المقصود بالعزم يعني القوة والشدة في أمر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك؟ والمقصود بيقول العزم من الرسل يعني هناك يعني خمس رسل يعني هناك خمس رسل وهم يعني نوح وموسى نرتبهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام يعني هؤلاء الأنبياء هم أفضل الـ الـ هؤلاء الأنبياء ورسلهم أفضل الأنبياء والرسل يعني هؤلاء أفضل من غيرهم من الرسل بدليل أن الله جل وعلا في عدة مناسبات في كتابه يعني جمع هؤلاء الخمسة في سياق واحد كما في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين إذن فالله جل وعلا يعني ذكر هؤلاء الخمسة يعني في سياق ماذا في سياق واحد في عدة مناسبات فدل ذلك على أن هؤلاء يعني أفضل من غيرهم أفضل من غيرهم فيعني ذكرهم يعني أهل العلم ونبهوا على ذلك وصلح على تسميتهم بأولي العزم من الرسل أولي العزم يعني أصحاب يعني القوة والشدة في تبليغ أمر الله جل وعلا وهذا لا يعني طبعا أن بقيتهم يعني ليس لهم عزم لا هذا الله ولكن المقصود أن هؤلاء أفضل من غيرهم هذا هو المقصود هذا قائل أو يقول نعلم أن الأنبياء معصومون من الكبائر ونعلم أيضا أن الأصباط يعني أرادوا قتل يوسف طبعا أرادوا قتله قبل أن يصيروا أنبياء لا لابد أن نفهم هذا أيضا إذن النبي إنما يعصم إذا نبع وغرس وأما قبل ذلك فليس بمعصوم ولهذا من خصائص الأنبياء العلم والوحي والله تعالى يقول مخاطبا كل البشر والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فالنبي لما يبعث وهو يعني صبي هل معنى ذلك يعني انه يتمتع بذلك الوحي والعين طبعا لا ولكن بعدما يعني يرسل ويبعث يقول هل يجوز الصلاة في المسجد النبوي ومعلوم أنه مدفون في وسطه نحن كما قلنا هذا من خصائص الأنبياء طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكانت حجرة عائشة خارج المسجد وكانت حجرة عائشة خارج المسجد فلما وسع المسجد لما وسع المسجد دخلت الحجرة في ماذا في المسجد ولكن نقول هذا من الخصائص وهل تريد من أن نخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد كما يفعل بسائر القبور التي تكون في المساجد طبعا لا يقول هل صحيح أن النبي الخضر خير بالحياة كما هو وارد طبعا المسألة المشهورة عند أهل العلم يعني هل الخضر يعني حي أم لا يعني بعض يعني أهل العلم يعني يدعي بأن الخضر لم يموت وبأنه يعني حي بل كان حيا حتى في زمن يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن صحيح أن يعني هذا الكلام يعني ليس بصحيح هذا يقول هل في الملائكة والجن أنبياء ورسل طبعا الملائكة فيهم يعني فيهم أنبياء ورسل كما قالت جعل الملائكة ورسولا ولهذا فجبريل رسول جبريل يعني رسول يرسله الله جل وعلا بماذا بالوحي وأما الجن فحسب ما عدم أنه يعني ليس يعني فيهم أنبياء ورسول والله أعلم يقول هل نزول عيسى في آخر الزمان يطلق عليه اسم نبي طبعا يعني عيسى إذا أخى أخى أخى يعني نزل في آخر الزمان فيعني في كونه يعني ينزل وذلك الزمان تحكمه رسالة محمد فهذا لا ينزع عنه ماذا يعني اسم النبوة وصف النبوة فهو دائما نبي فهو دائما يعني نبي حتى بعد وفته فهو نبي من الأنبياء ولكن مع ذلك فإنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام يقول هل كتب الله التوراة بيده نعم صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم التوراة كتبها الله تعالى بيده قد يقول قائل فهل يمكن أن يستدل بهذا على أن التوراة أفضل من القرآن؟ لأن التوراة كتبها بيده والقرآن لم يكتبه بيده. فيعني أود أن ننبه إلى قاعدة مهمة جدا وهي أن المفضول أن المفضول قد تكون فيه صفة ليست في الفاضل وهذا لا يعني أن المفضول يصير أحسن من الفاضل. المفضول حتى تكون فيه خصلة وصفة وميزة لا توجد في الفاضل وهذا لا يعني أنه أفضل من الفاضل لأن التفضيل في النهاية يكون بجملة الصفات لا بصفة واحد فالتوراة إن سبقت القرآن في هذه الصفة ولكن القرآن فيه ميزات كثيرة يفضل بها ماذا؟ كتاب التوراة ولهذا مثلا أبو بكر الصديق هل تهرب منه الشياطين الجواب لا وعمر رضي الله عنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره فهل معنى هذا أن عمر أفضل من أبي بكر لا للقاعدة السابقة لأن المفضول قد تكون فيه صفة ليست في الفاضل وهذا لا يعني أنه أفضل من الفاضل هذا يعني سؤال يعني سئلته كثيرا في عدة مناسبات يعني ترسلون بهذا السؤال ولم أجيب عنه ولكن لإصرار يعني الإخوة عليه يعني أراني مضطرا للي أجيب عنه فبعض الإخوة يعني منحرجون لكون يعني بعض الناس يعني إذا بدأ الأذان يعني يذهب ليتوضأ ويعود فيعني بعض الإخوة وأظن أن الكثير من الإخوة الحاضرين معنا يعني كأنهم يعني ينكرون هذا الفعل وأنا لا أرى فيه يعني شيئا منكرا يعني يقولون هذا فيه يعني تشبه بالشيطان لأن الشيطان هو الذي يهرب إذا سمع الأذان فأنا أقول لكم يعني المكان الذي يذهبون إليه هل يغيب عنهم الأذان طبعا لا هو يسمعه هنا ويسمعه هناك بخلاف الشيطان إذا سمع أذانا فإنه يذهب حيث لا يسمعه إذن هذا فرق ثم أيضا هؤلاء الإخوة لماذا يختارون هذا الوقت في نظري لا لكونهم لا يريدون سماع الأذان وإنما يعني لكون المدرس والشيخ يعني في هذا الوقت يعني ينقطع عن الدرس فهؤلاء يعني كأنهم لا يريدون أن يفوت شيئا من الدرس فيذهبون في هذا الوقت بالذات حتى لا يفوتهم شيء وهذا المقصود صحيح يعني لا لا لا شيء فيه إذا فلا أدري حتى أن يعني بعض الإخوة كأنني فهمت من سؤاله بأن بعض المشايخ يعني يعني خطأ هذا الفعل طبعا من خطأ هذا الفعل فله اجتهاده ولكن أنا الذي لا أراه الذي أراه هو ما سمعتم والله أعلم في هذا القدر الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك